له وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمع والله على كل شيء قدير اذ انتم بالعذوة الدنيا وهم بالعذوة القصوى والركب اسفل منكم وله تواع تُم لَاخْتَلَفْتُم فِي الْمِيَادِي وَلَكِن لِيَقْضِ اللهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنِهِ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْنَتِهِ وَيَحْيَا مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْنِهِ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 عليم بذات الصدور واذ يريكهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَثَبِّتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ